بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه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 افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ خبير ان ربهم بهم